اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي لمغفرة من عندك وارحمني لأنك أنت الغفور الرحيم